الله اكبر الله يا ربي يا ربي يا ربي يا رجائي لتستمع دعائي يا هذه صلاتي ذكر نجاكي هذه صلاتي ذكر نجاكي آمين يا, يا ربي لو قدان المؤدي قلب الوصالك هي حي لو قدان المؤدي قلب الوصالك كل امياتي اقضي حياتي كل امياتي اقضي حياتي يا ربي يا ربي اقضيها بالعباده ع التربه والسجاده اقضيها بالعباده ع التربه والسجاده تشهد صفاتي بديني و تشهد صفاتك ديني وتبعاتي يا, يا ربي صلاتي في وقيتها ما عمري اخريتها صلاتي في وقيتها ما عمري اخريتها, ما عمري أخريتها لما احاتي ساعة مماتي ولما احاتي ساعة مماتي يا ربي يا ربي سجد دي وذكرك اي علم اليك خشوعي بسجد دي وذكرك اي ولاتي خير الهداتي وذكر ولاتي la